الم م ص د كتابٌ أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج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 وليل لم تذكرون وكم من قرية انكل ما فاجأها باسنباتا او فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أن قَالُوا இங்க இ فَلَنَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّ صن عليهم بعلم وما كنا وائبين والوزن يومئذ الحق فَمَنْ سَنقُولُ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ ذين خاصموا انفسهم بما كانو باياتنا يظلمون وان قدما كَنَا قُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِش قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 يَقُومُ مِنَ السَّجْدِ